وَإِلََا عٍَ أَخَاهُمْ قُودَ قَالَ يَقَمْ مِعَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍِ غيُوف أَفَلَا تَتَّقُون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 قالوا ادْرِكْ فَمَا لَنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وغضب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 فَذَرُوا رُوحًا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أليم.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 وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوهُ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أن صَالِحًا مُرْسَلٌ مِن رَبِّهِ اتَعْلَمُونَ أَن صَالِحًا مُرْسَلٌ مِن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي ذَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَّا عَنْهُم وَقَالَ يَا قَوْمِ لَ قَدْ أَبَلَ وَتُكُمْ بِسَلَةَ رَبّ وَنَ صَحتُ لَكُمْ وَلكََِّا تُحُِّونًا إنَّ صِشين وَلُوطَن إِذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِن أَحَدٍ مِنَللَمين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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَلَا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ أُنْبَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ